أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إن جعلكم خلفاء من بعد قوم نوحي وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلام الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما سعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أثناء أنتم وآباؤكم ما نزل الله بِهَا ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجلناه والذين معه برحمة منا وقطعنا جابر الذين كذبوا بآيات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 أَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أليم.